وَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ مُثْقَلَةٌ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَادِمُونَ فَدَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلْ لَهُمْ إِنَّ 119. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 110. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 111. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكضوم لولا ان تداركه نعمه من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فجذبه رب فجعله من الصالحين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 ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت تمود وعاد بالقارعة فأما تمود فأهلقوا بالطاغية وأما عادوا يُهْلِكُونَ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَأَرَىٰ عَلَيْهِمْ سَمَاءَ عَلَيْهِمْ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ